بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقا يا أيها الإنسان ان نؤين ناكادح الى ربك كدح فملقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا وام مَمَن اوتينا كِتَابًا هُوَ هُدًى وَرَحْمَةٌ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ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 قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما